استغفر الله رب البريا استغفر الله من الخطايا جدني علم النبي عا وافغدي امر صالح امر مقبول سيما رب اكو ابيك كواجب Yeah, yeah, yeah. Terjadi.